ذين شطوا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آله لولا لا يأتون عليهن بسلطان بين فمن أظلم من من افترى وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إلَّا اللَّهَ فَأُوْلَـٰئِكَ الَّذِينَ شُرَّ لَكُمْ رَبُّكُم مِن رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُم مِن أَمْرِكُم مِرْفَقًا وَتَرَشَّمْ سَيِّذًا طَلَعَ التَّزَا وَرُعَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ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 بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين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 129. مَثَلَ لهم جَعَلْنَا الرجلين جعلنا مِنْ جنتين من أعناب وحففناهما بِنَخْلٍ وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظل منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثَمَرٌ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 فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَ خيرا مِنْ جنتك وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السماء فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاءُهَا ظَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا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 سيرى هنالك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما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 جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي اذانهم وقرا وان تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا اذا أبدا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 كأمرا. قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى ياتي